وعدكم الله مغانية كثيرة تأخذونها فعدل لكم هذه وكفأيدي الناس عنكم ولتكون آية وكفأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما